فشي رب العالمين بحسين، أفوات الشوي بحسين ذكر، كارب العالمين بس او إله حقه، وهم سحق عبادتي وعبادتي وبس بوية ذكر، عبادتي قبيلك وبس الدين والدليل <سؤال> سر رب العالمين <سؤال> بمكان بس او إله حقه وعبادتي وبس بوية ذكر، فشي رب عامي بما الغني إكل نافع العالمين الصمد إيه كلنا في درب عالميني يعني إيش يا بمنة تلما لأن هذا رب عامين بمنة ياخد يارك بجد إنتاج فرو بجد أما بنجو حقيقي راسيد يارك جاب بجد إنجي ياكم كافر ببنهمو فإن الله غني عنكم رب عامين بمنة تلما غني الغني إيه كلنا في درب عالميني معناته على غني يعني محتاجي كسينيا نمحتاجي عبادة عبادة كرا وإيمان دارها يا ونه کفر و کافر و شرک و مشکر ظاهر بید که بی؟ رب العالمین هر بذات خواه و صفات خواه و کمال خواه هبو و چه مروز نبا؟ چه مخلوق نبا؟ پشتی عماهتی نه چه کردن مروز چه بی و رب العالمینی به غمبار هنارتیم رب العالمینی کتاب هنارتی آخره. اون در تزیمان شو صفات رب العالمين زي للنبيا، شو رب العالمين زي للنبيا، شو الناس ذا ترب العالمين زي رب العالمين تكفروا فإن الله غني عنكم، هناك ضرر كفره وخرابية كفرة فإن الله غني عنكم رب العالمين، شو محتاج عبادة عبادة كرا شو فائدة ناقة هدا رب العالمين هالو كتبها عبارة صلى الله عليه وسلم جد رب العالمين بجد حديثة وبتجسية بجد جلي مرؤوا هكانت همو مرؤوا أجناء همو وكي خرابطرين دلهم مرؤوا كتبني يعني وكي شيطاني بل همو وكي شيطاني بل شو ضرر ناقة هدا رب العالمين شو من كرا رب العالمين كيم نبي وهكانت هموش مرؤوا أجناء هكذا همه هكي ابن الله عليه و سلم شو فايده ناقه هيته رب العالمين الله علیه و رب العالمين بيجي كرنا عبادته وكرنا عملي همو بو ازبه هنگو عباده هنگو فمن وجد خيرا فليحمد الله جه هرکس هكه دید ونیان باشية تدا هي عمل صالح يدا هي بلا شكر بلا حمد رب العالمين بك من جاء فضل رب العالمين توفيق رب العالمين ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا يعني ونحن نفسه هلك سجستك ليش يا ليت بعين خرابي تدا تد بناحنا في كتاب خيرك بلا لوما كيفك لوما نفسه وبك ون جاء من وف بناح أو أف ابديت يا أخوي الكريم الجد إيرجذ رب العالمين وقت جوتي إن تكفروا فإن الله غني عنكم رب العالمين بيمنها تما محتاج عبارة ثمانية، الغني يعني ابا هب قيد دولة ما دا محتاج كسينية وأفنا بس رب العالمين ده هاي كسد بشرمانية كويش بهد الغني باكي تبيجي أبغى دولة ما دا، فارهة دولة ما دا، مادية دولة ما دا، واأو ماله ويش هاي هي وی دوام ندارد پتری وی پاره های پتری زیره های پتری زیبه های پتری عرده های پتری دکانه های, پتر های. و شرکت هایی. های های ها های. وی های ها وی و همونجا به حراصیال مالی گریت. یه های دشید مالی برد البندسی را هر یک که همید مناده تره. یه وای غنی نیه که غنی کس که پس اما لی ابی آباده واقع مغناکش نافیر داشت نقص که ماتیاته دهید. اما کتبی جی ملاحظه می‌فهیم بیمنته جنینایی. یه بیمنته چه خلام نیا؟ یه بیمنته چه برادر نیا؟ یه بیمنته چه کسی نیا حال کربی بیمنته بس کنید بس رب العالمین هی. الله غني. به هند رب العالمین دیدم. اما انتکفروا الله غني و لنك همو كافر ببن رب العامل يبقى ملاتا لنقول عبادته ينقول شفوه رب العالمين اما من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها رب العالم يجد عمل صالح تكار دبخو كده بل عمل صالح تكار من الناد سار خالكي اوه بيش تبان ناف خالكي ده شفوه ديناكه يتبه وليناه هرکد بخواد کی که عالم بشه می‌باید که باشه و می‌باید که آنیه عمل صالح داده است ما قبلاً من قسم ده ملیجات کامو ده سنتات ده روزیات کامو ده قرانیتیم. من از من عمل صالحم فلی نفسی. آل عمل صالح کدی بخوکد و من آسیه فعلیها. هر خرابیش کد هر خرابیک و زرر وی جنحش هر ولا یارضا لعباده الكفراء بس بزن انشاب عامی رازیان کفرک. يعني شيء عندي محاسبوها مبوكا بدين وعقوا باش دسروا الكفره ويا رب العالمين بيمنة الماء هم همو كافر ببين همو اقي شيطاني بين رب العالمين بيمنة الماء شو زهر رب العالمين هو بس رب العالمين اش اما الدنيا يا دا وامد مخير كريم دكرنا عملي دا وكرنا شو لا دا بو امتحاني ولا يرضى لعباده الكفره يرازيني ام كفر بكين برندی آفند بیامبره نهادی نه آفند کتابه نهادی نه هموی بوما نه و کتاب واداو. و جلب و بیامبرد چی بودیم؟ ما یک بودیم که تویا کفر نکن فمن اتباع هدايا فلا یاضل ولا یاشقا. این دیو فهندی بچید. آبچی چجورش نیست؟ شما باعث نبیتو نشدند سر و چجورا نبیتم رو به ک خراب بشکود دیماک به خراب اما هو ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنك اي باش تحب تدين يا خدي أو الدنيا رجاء قيامته والدنيا يجد جداتي نخوشي أو أو هم الدنيا هيش ضرب عمي شداتي نخوشوا وجينك هم دنياك هم قبري وهم قيامته ولا يرضى لعباده بالكفر طب عمي رازينيا بكفر بكاين مع كفر وحاس كليه كافر هبن أربع عامين الشيطان شايك كليه، البليس شايك كليه، بعند بو يا بوشيا بو أتى شايك را، بامتحانها، بعند يا أربع عامين حكيمة خبيرة، أبشوا إيه كشو جت بيه، نبي دعم شو بكيت، نبي دعم تدخل أخذ تداوكيت، هم جمتو تبوش يا كليه، لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألونه، وياف فمخلوقاتها مو يشايك را، علميها ما زور ترا، شرعي وحكمتهيلها ما زور ترا، نبي دعم في بسياربكي. عم بسياره ال100 تكرم طب عمين دي بسياره المجاد عم كين اوكي عم بسياره نام علمها يا ونام الشعرزوين. نام خبيري. نام في او او ما رب العالمين دها مخلوق دها مرور با، بنده ربع عامل حکیم خبیره، وی افت شدی دانای، به اون دیدار بین امتحان کردن، چون گام مگه وامتحان چه دی دکردن، امتحان دوستداریه دکردن، یه شرک باشه، ایشته گجیا، شرک خرابه، اتویب کیف و خوبی، که دبخو کلیه گریت، این دنیا اجدا وقت امتحانی دکردن، بشه تاکه تو وقتی به به به به به خانی رفیسیار دلیره این، جابش اون وقتی برات اما که تنخوا هم ده ناف کتابه تفلان تا فلان کتاب فلان کتاب بسوی ورینون جوابش ندید جواب درو جواب نافری دانینه همونی چبه همونی خوین مستو کیف اخوی بهند ریبینی وقتی حکومت خومه مدارس و کتبینه و وقتی کلیات و کتبینه و هر چته کتبینه وجته خاندنوین چی تدانیه خوردید تدانیه خوردید تدانیه ایلو ده خینی تو نافینی تا قوتین تا ایلو تی به خینی ایلو تی بناجوبید Yes, because when تو go to this event, the event here is a very high event of difficulty.. It doesn't mean anything of that, you are anxiety. Okay, what are the things that do you have to say 36 years ago? If you are looking for jobs, things like mothers don't come to the scene.. When you come to the scene, you don't have access to... Maybe somebody else 맛 Lightning Railgun, بسیم وقتی وقتی چی اسکریه چی اف فایده چنده کرد؟ فایده پس چه وین نبود؟ فایده پس چه وین نبود؟ چیکی بخووتی چی بیه؟ کیف آخوند؟ بله تو بچید. من فایده لشت دید؟ فایده یی اسکریه دید؟ دی؟ فلان بو، فیرا فلان بو، فیرا فلان بود؟ نه مثلا شریف مثلا اما دیوید بگه بس هنگی وقتی چی وی شریده گود بی بیه دو بشه تبران از بریم چون چطور همون دنیا همون خوشیم. این مثلا خردی هم گاو چیت دانه ایدا کردن جون دی هان امتحان کردن و بسیار تنها اینا کردن اگر بخو بسیار به هر بسیار دی وی بنوچت کردن خردی تا بهش تا اگر بسیار اینم تیهو کی اما کنگ میرو دبیتا ونیم روکی که هان دانیای بژنوی زیرات کاوی شرازا و سربلندی مروتی ده و ده عافرین بمرویه چی گه مروخ چی منوف شنو في امتحاناتك؟ تب كيف أخوتي يبي امتحانة؟ تب كيف هل بجري وتوب زيرك يأخو كيف جواب دايوا هن هم دلته مرتاح وتبي سر وهم خارج الذي خلق الموت كيف يعني تبقى يا فخير بس ربعاني يقولون يا ما اذا هر دو ما ونيا ما بتاديارك هديناه سبيله اما شاكرا و اما كفورا ودي ما بنقول هاد دو رأيكا اذا رأيكا ونيا تشكرين يا خدا وعبادتي بخدا بتنى تبتت بحشنا بس رأيكا همو نخوشي هم عاجزين ومصيبتنو خامنو هم رأيكا غلق غلق نخوشي بس دمائيكا بي خوشي حتى اتايا و رأيكا اوش رای که که گل اکا خوشه هم آشتید گل نفساته داید اوه دی هوای نفساته دی نفس الامارمی سوه هم مجت دی نفساته و خوشی هده ده هی و زیمایی که آگره و جهنم هم حتی حتی اید ناف و هم مجت را برعامی و میدیار کرید درباره هر دوره که کیا برهم می‌بیند تا براي که کپی اگم بریت خودنا او کتیبه نمی‌ترابه عالمینی نه اینا خواری بنوی برهم می‌بینند آریکا باحشتی کیا برهم می‌بینند آریکا چیحنه من شیطانه اجنه و مرؤوانه اون برهم می‌بینند آریکا چیحنه من آفشته همو فإن الله غني عنكم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 از مجبره ملا ما خرتيبو من ياسر من هاتيكره ولا ما خدي بو منو نويسي في حاجه ديت شكات دي غناخو با ني وفي حاجه ديت قدر ديكت ريك كون خوجت و غناخو فرابيه و فراميهكو يا اورب عالمين يا نبيسي اربع عالمين لا نبيسيا تبخرت دي هوكا دونك از ملائكه افريكام الا اللي في عرق رغوي كدبنا بينا بهند اربع عالمين و تي قامو كيري او كتاب ديت يا وكنويسي ولكن يجب ان من علم فتخرجوه من رب هناك من ما هناك من يكون انتم من يكون رب من يكون هناك من يكون كان من يكون المحفوظ رب يكون هناك من يكون كان من يكون هناك من يكون هناك من يكون من اما رب من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من هم هناك من يكون جهر به که خدايت بيشتمه شكرنيم ممکن، اچ نکن، و کفرنيه نکن. مم شكرنيم ممکن دلهم راضي بم، دتوافقاند بم، ديجيانه کخوش دنيا آنگو و آخرت دم آگو، و جيانه کخوش دنيا ده يعني دلته خوش کد، دلته فرقت، برکی مالتاي کن بید، برکی مصيبت زور بم، برکی صحبت نبید، اما دلته دلک تجی ايمان و تجی خوشی و و العالمين. قوتي اوكاسي كفرينيش بكت ورب العامين بين منتا ويا رازيني الكفرين معنى ونية ديش جيان الدنيا الكافرة شليكت ديكاته جهنم وديكاته نخوشينه معنى ويش افر دنيا بالعكس رب العالمين جيان الكافرة دنيا ده شليكت كت خوشت كت يقول تمتع بكفرية قليلة والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام يا رب العامين تشبتي بحسين مروفيت الكافر يقول الدنيا واضي خوشكم بني الدنيا يخوش يدي ولو أن أهل القرى <تصفيق> آمنوا واتقوا فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قصد <تصفيق> قلوبهم وزينا لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء طبعاً بيجي توقتي <تصفيق> عن مصيبته ونخوش يدو إيكي غريكين ما بوهند هذا شيء أبير هكا كافر بيدو إيمان بني وهكا مروا بكي إيمان دار بيتو بنحكار بيدو توبيركت <تصفيق> بيجي توقتي نمشي بعد ببره كانوا نخوشي ببره تنواهر شكر بها كفر وخرابي وغناحه باردوان فتحنا عليهم ابواب كل شيء يعني انت شليكين انا دار كيف هم مشتاقين ببره دار كيف هم ورسقين مال وادي زور كان سقه وادي زور كان امينيه ديني هم مشتاقين او وادي زور كان جبه وادي خوش كان هم مشتاقين شليكين فتحنا عليهم ابواب كل شيء ما بني شلونك نيا شلونك خوش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 كفريني خرابيوي وزراروي هربو مايا شكريني رب العالمين وعبادة كبنا رب العالميني شفايدوي هربو مايا وما رب العالميني حقيقة وراصية قديش ديالك قلت ولا تزيروا وازرة وزر أخرى يعني ولا تزيروا يعني لا تحملوا يعني كازلس نالته وازرة يعني نفس آثمة هر مروبكي بنح كاربيد لا تحملوا إثم غيره بنح كسدي هل نغريد .شوفي مروة الكافر وقال الذين كفروا للذين آمنوا تابعوا سبيلنا ونحن الخطاة مروة الكافر جوته إيمان داره جوته ديموارن جوته سري كمارن جوته إمان خبيرن جوته أمد جون أحد جوال جون حاضر السر ملاك إنه كشيء أول بيشتغلش تفي بكا جون عاد السر لنا ما بعلم مني ما ني أنا بطار ولا تزير وزرة وزرة أخرى. يعني تشمرو جوناح جوناح هار كتوب جوناح جوناح شو مروف؟ شو مروف؟ جناح كار، جناح كسيديه الناقر. هر إيك بجدول ونيا دوي جناح ده أو ويكري أو جناح يسليه أو أو تبي أشبكه يعقبه وانقطعها كتبنا كتب وربع مين يخوش نبيه. وهمو مروفاتي. جناح أبكه، جناح كعويده بي. أز بيجمل كياره وشلمن كه، جناح سلم لمن ونيا حاشينه أز بروينم. کس از گونه حق کسی آلگرم هایی گونه حقی دیگری ده غایی هنده بی هکس اونو فیرا گونه کم اسی ای کفیرا گونه حق کم هاو کابر ده گونه حقو کامل ولگید وایج گونه حقو آلگرم وسر هندی راج گونه حقش ده ولگرم گونه هاو ده گونه حقو آلگری وایج گونه حقو آلگرم و از گونه حمن هیچ تو چرا ؟ زورش به سبب سبب این ضلالمون بوی مرو من آبی کری این ضلال کری من سر رمی من چونی جوره هی دوی کبابیت هن بهش گفته نه عبادتی و عمل صالح و اخلاق دبایش ودشده باش. اما همه خیر دبایش بوده بهش گفته دو تی نمی‌بینن. بی خیر بهش گفته دو کیم بودن. گناه او نسخه قوی گناهیش ويك يستشير ابي افير كريم بان هذا رب على من بيجتماق انفسكم واهليكم نارا بيتدخو وما للخوف باذن الاغري كما نصح الناكر وما يوما بني ودا اخرابيه اما أم بري ودا تش بري من من ما بين يداه ذي جناح ثم إلى ربكم مرجعكم. إيش دين ربعين بيجي؟ ذا عثمان طاريات من فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ او شريت هم بو كرين، او با عانين همه هاكي دي بيشتاف هم بو و لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَا او باشي كري دي باشي والغتبة بحش بحشت باب الدنيا ضرب عاملين من دوننا كيف اخوك انه عليم باب بذات الصدور علم يظنيني لا بس اواج تعرف سيرفر بلكو هم يشتبري أنبينينا دريب هايلي بكينا أخفتن وكينا عمل رب العالمين عالمو زيني بهي، بس رب العالمين أم أمته بيغمبري صلى الله عليه وسلم رحمة أمه دوري وغير بيغمبري صلى الله عليه وسلم رب العالمين أذه الندي المخوش بي هكا بس حديث النفس بي ونفسه ودليه ما تشتكي بيشتما أم نكينا عمل نكينا أخفتن نكينا هم لها ما كسبت وعليها ما كتسبت رب العالمين في هذه الحالة يخوار رب العالمين يقولون تبدو ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله يقولون اوشتناف دلتهم بدا هم بل نداري يعني بكنا عمل بكنا وخفتن يعني بشيرانو نئي نداري يحاسبكم به الله رب العالمين ده چنوكات يمحاسبت ديالنوكات سرى ويشت دينا رسول الله بتاع معوده الهاتي نبيان عليه الصلاه والسلام وصحابه راضي مناخدل بيت و سمعنا واطعنا و سمعنا إنه وقت الصحابة وقوتي وإيمان فينا وقوتي إنه مادام خداي وقوتي إيمان وباري فينا إنه رب العالمين أعرفك ما تشريك راكر ونسخ در لها ما كسبت وعليها ما كتسبت وقوتي بس كي عمد محاسبة ديال الموكين أب عمل صالح بد لها يعني بو ملوفيا بنفسها ملوفيا فايدة كبو ملوفيا وعليها مكتسبت وأب قناح يشهد كرين كريا كسب يعني كي عملة كريارة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 لأن أمت أبي الله عليه وسلم قوش بي أخو بنادات سروا آخف نواوس واساسا سرد لمروفي هتا مروفنا كتا چه؟ هتا عمل يوم كتا هم هم يعني چه؟ هم او مروفت الدانت كوبكت ويشو ده اما ما نعك دي كويتا بل عقود بكت اخوتي منو كوبكت ملوفكت كوبكو نحبكت اما ناكت بوچي ناكت اي بيشي نابي اعيدي شيد محاولة كوبكت وعراكت ب نکته چیه؟ احتمالاً که کی دیده استید چیکات؟ دشت علاقه وعده. اولی هر وقت علاقه و خواری، میل و نخوارش می‌کند. و یکی اینیه توی اول دیزیکن. بسیار بهانه که می‌ده. هر جا هر وقت دیزیکری، چون گفتم بس هدیه الله وسمه احتمالاً این نما الدنيا لاربعة نفرین. جد دنیا رب العالمین یا بچارکسه. این یکی الواچارکسه عمرو. این دایپینجی نیه. هر كساك النار في الدنيا لديه كلمات شركة ساعة يان مروفه كالرب العالمين علمي داية علمي كالشرعي داية وخده الناس وديني خده يشاره زواء ودقالنا داية مالي شيهي رب العالمين هاي شيه داية اف مروفه بعلمي خو مالي خو ديني خوده بلاغت كن وشورة خيري و باشي بلاغت كن اذا بها مساء الله سامج فهو بافضل المنازل اوه قدري و جاويل هما بلانتر الله رب العالمين یه دویش پیامبر صلّی الله علیه و سلم رو و گربمی علم داره خدای عباده کرد. بس چنیه؟ مال نیه، مال نیه آخر اب کد مزگفت آواکات ریکا چی تن مستش فاواکات چه و خودت هیتی چه, چه مال نیه. بس چه بیجید؟ او دل خودت بجید ها من مال ها و ایش فلان کسی کرد دم زگفت آواکم داریک چی کم دار، نخوش چه و کم داره کم الله علیه و ما في الاجر سواه. بایست افمرود و به دلخود آحس کردی، کوششون آب کرد. بس, بس, بس, بس صافي يا مال نیا نخود آوششون آب کرد. بایست اول و کی میای؟ اوه آو شرکین. به د مرود و بسرمال، هک خود مرودی نبیتیش مالش نبیت، اما توده چی؟ انتِیت؟ و به دلخود خواک مرود و که دولمانت لیب کهی که جله جله خیر و باشی بس دل عدی صافی، انتِیت که یا حق یا راست مرودونیا حس کرد که ربعمینی و مرودی دامر و شريت باش بكرهونه اول كار يخركي بكرهونه شريت خير او شريت بكره منا كاملو فينيزيكي بحشت بن 19 درجه منو فينا بحشت بلا من ويسيف يا مس الله مس مجمر و قراباني ك علمنا دوي يعني خير على مشاريعنا كليودينا ياخذينا كليودينا ياخذنا ناسي و مالك زوري شي هي ابو امين مالدوي تشي دي مالاي تش شونك اخرا و بيتك دي جنات يا دينا ياخذك بيبك يا دي جنات يا ابو سلمان فيبك و مالاي بنها فيبك اخراضيا فيبك بامري رب العالمين بيركا بارر عراق و جهد دوات و هر شلقه خراب بي يعني بس اخواصل بيشت او خراب ترين كساولي رب العالمين بيشت رب العالمين اف انده نعمته قل كرين او نعمته خراب شده صرف كده دجمعاتيه دينه خوده و دجمعاتيه رب العالميني بيت كده يه دوية مروفة كده نه رب العالميني علم دهه و نه ماليج بس بزيه چه در آبید بیشتر من مال هابو قاره هابو ندارند علاقه دارند دارند زینایی کردند دو کمر دو کمر چه شود اگر خرابه بس فهم بس عواسم بشه این نیا نخود وقت یه پیش اینا بید نخود وقت بیشتر فهم ما فی نیزری سواون اما شوکی وی ایکی چو گفی اینیت اویه اما فقط دیگر مرغ ایماندار مرغ ایماندار دشیپان متفکر که اینیت به تازه تو موچه خوند دیروز که عمل دیروز ناچیت بشه داره فلان شلوک کار آن را که بخو، خلا کروبل کی ما آن را با خوش بید دلیت بچه بی خوش بید میشکیده بچه بی مردانه بید آخف نکوه دی بدانی، بسی موچه خوند دی، مناقی اهم مناقی عمل، هم با مروری چناید مروری چه بناح ناید هم آمر بید کد هم او رابی که دوی شرکت بسی بوچناب بید بارانیا هم بیام با صاعماس میشه هر ویکیکری، جا که اوضت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 فمروا في اهتمام بدادة كذا اهتمام بدادة لا يقوى. جيس أحترنارا الله وعيسى جسم ولكن ينظروا إلى قلوبكم وأعمالكم. جي جي جي هاي جيس أحترنارا بالعالمية وعمل ما دام یکم اینجور گرندیم دین ند لطفا، وسخت کنید چشته که باشه، چه عقیده ک باشه، پیروی ک باشه، فکر ک خرابش تلی کن، همان لبینه داد درباره این سخنگات دلکی نمتشوی غضب، نمقلانتال دلکی بکد، دیر کردی دلاین رحم خواه ما بلا دلیل وادلابی ک ربعمی کیف ببند و رحمه پرداخت. وأيكل واد لا بتربعامين دابوشيت الرحمه هو كأنجيل دلهم رويت في ديتا شيء جاب منو روي دلهم خدج إيمان كر عمل صارح كرته دا كيف منو روي بسلمانها تدجوناتيا بسلمانة مربينا كر منو في أيكل واق كحسيدي شو كسب دنابر شو بسلمان دنابر هذا مو سببنا كا دلهم روي بتربعامين كيف بيت دابوشيت الرحمه هو وصلى الله وسلم على سيد حلق محمد وعلى آله وسلم في